وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِكُمُ اللَّهُ بِفَضْلِهِ ۚ فَضْلَهُ ۖ وَإِن تَوَلُّوا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 وَماَا مِنْ دٍََّ فيِي الأوْضِ إَِّا علىى اللهَّهِ رِزقُهَا وَيَعلممُ مستُْتَقَر وَهَا وَمُتَودَه كلُلّ فيِي كِتَابِ مبين. وَهُوَ ال الذيذ خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَْربَ فيِي سِتَّةِ أيامِ وَكَانَ عْشُوه على المَ إِلهَ بُوَكُمْأَيكُمْ أَحسًان وَعملَلَ وَل إِن قُْلتَئكُمْ م بعثُونَ مِ بَعْد المَوْوتِلَ يَكُولًا الذيذينَ كَفَروا إ محر مبين ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امة معدودة ليقولن ما يحبسه الا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.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 إِنَّ لَهُ لَفَرَحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وطائق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 الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبهونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولا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 وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِن فَضْلٍ بَلْ أَنْتُمْ كَاذِبُونَ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُمْ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَمَن يُجِيبُ وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِي فَامْتَتِعْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمُكُمْ هَوَاهُ وَأَنْتُمْ لَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طرتهم أفلا تذكرون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 قَال إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا لَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ لا وفارت النور كل نحمل فيها كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل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 يا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءَ أَوْلاَ لَاعِصِمًا الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ وَحَال بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَقُضِيَ الْ الْ الأأَمْرُ وَاسْتَوَتعَى الجُودِّ وَقِيلَ بُعْدَ للِلقَوومِ الظَّالِمِين وَندَلُُوبَّّهُ فَقَالَ رَبِّ إِ بِنِي مِنْ أَهْل وَإِنَّ وَعدَكَ الْ الحَبَّ وَإِنَّ وَعدْدَكَ الْ الحَقّ وَأَنْ تَأَحكَمُ قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تَسْأَلْنِي مَا بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكُم مِّنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا ۖ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 يا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً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 إِ قُُ إِلَّا عَتَّرََاكَ بَعْضُ آالَاتِ نَابِسُون قَالَ إِّي أُشهْهِدُُ اللهَّه وَشههَدُ أَّ بَر أُم مََِّا مِن دُونِهِ فَكِيدُونِ جَمِيعًا ثُمَّ لَا تُنظَرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا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 ابو عاد الذي على عد قومه ود والى ثمود اخاهم صالح قل يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه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 قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي مِنهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ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 قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب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 إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ فَلَمَّا ذَهَبَ عَن إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوْاهُم مُنِيبٌ يا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا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 وَجَاءَهُ قَوْمُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُولَاءِ بَنَاتِيهُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهُ, فاتقوا الله تخزوني في ضيفي اليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بلاتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد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 الَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرٌ لَّا جَعَلْنَاهُ عَالِيًا سَافِلًا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ ببعيد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 وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَرَاكِفُونَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأَيْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ قُلْ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْهُ فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ وَأَنَا بِهِ رَسُولٌ ۗ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ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 ذلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَى نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ حَصِيدٌ وَمَا أَضَلَّنَا هُمْ وَلَكِنْ ضَلُّوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ لَمْ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 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُمُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسككم النار وما لكم من دون الله من اولياء ات ثم لا تنصرون واقم الصلاه طرفي نهار وذلفا من الليل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 وَما رَبّكَ بِغَافِ للِ النَّم